Müsaadeleyi on fi havak, fi بتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان بأفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفك واشتاق لعذابك والقلب وعي فاكرك ارجع تاني في لواك الدنيا تجيني معك رضاها سعيد زهيهن في هواك في هواك طول الحرماني ولا ايك مشغل وشاغلني بك وعنياتك فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري ورايك واصحى من الليلة ناديك وبعت روحي تصحيك وميالي شاغلني بك قربنا النار يليك مشغل وشاغلني بيك وانا ياتي بفانيك وكلامهم يبقى عليك كنت الداري ورايك واصحى من الليلة ناديك وبعدت روحي تصاحيك وميان لي شاغلني بيك قرب النار يألهيك مشغول وشاغلني بيك وعنياتي قفانيك وكلامهم يبقى عليك غالي ورايك فصحني الليل نادي وبعث روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كون ضعت لو تنساني وانسى وتاريني بنسى جفاه واشتاق العذاب معك والادعو يكفرك من في لؤاك الدنيا تجيني اني معك ورضاها يبقى اريها سعدتهيه في هواك في هواك الحلماني